كان الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عثر القلوب أريجهم قد فاح من هذا اللقاء أراح تسري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى سبحانه لا أخصي ثناء عليه بأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم هو أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد كلنا لله عبد يقر له بالوحدانية ويقر له بالربوبية ويقر له بالنعماء حتى لو لم يقر المشركون بلسانهم فإنما إن عليه أبدانهم ومن قهرت عليه أقدار حياتهم هي شهادة بأنه لا إله إلا الله القاهر فوق عباده والغالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون هو الذي يعلم بمن خلقهم هو الذي ينزل لمن خلقهم ما يصلح به شؤونهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو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 وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أشهد أنه وفى بعهد الله أدى أمانات دينه وبلغ رسالات ربه وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستن بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين أيها الإخوة الأحباب قبل أن أدخل في موضوع الليلة أقف أمام أمر خطير غاية الخطورة حدث بالأمس ولا بد أن أقف أمامه وأن أوفيه حقه وأن أدرأ به عن ديني ما أستطيع أن أدرأ بقدر ما أستطيع فإنه بالأمس أعلنا أو أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر عن إنشاء مادة للتربيه الأخلاقية في المدارس توضع لتربيه الناس على الأخلاق وتستقي مادتها وأدلتها ومستنداتها ودراهي لها. من الإسلام واليهودية والنصرانية ويوضع الكتاب الواحد يكلم الناس عن الأخلاق مستدلا بالأدلة التي وردت في هذه الديانات الثلاثة واتفق وزير التربية والتعليم المصري مع المفتي المصري على هذه القضية وأود أن أقول لكم وأنا ليس عندي وقت طويل لأنه لا بد أن أدخل فيما نحن بصدده ولا بد أن نستكمله إن شاء الله وأن نعمل على أن نستثمر الوقت في المضي فيه لأنه منهاجنا وأصل خطتنا هذا الكلام يا إخواني مطلب أمريكي قديم بدأ منذ أوائل السبعينيات يعني 1971-72-73-74 وعرض على شيخ الازهر الشيخ محمد الفحام فرفضه وعرض على شيخ الازهر بعده الشيخ عبد الحليم محمود فرفضه وانا شاهد على هذا شخصيا انا شخصيا شاهد على هذا وعرض بعد ذلك على الشيخ محمد متولي الشعراوي عندما كان وزيرا للأوقاف فرفضه وندد به الشيخ عبد الحليم محمود عندما كان شيخا للأزهر رحمه الله رحمة واسعة يا رب العالمين فندد به وأعلنه وفضح الدنيا كما يقولون فانقمع هذا الأمر نتيجة السمعة لمدة طويلة ثم بعد ذلك بدأ يعود مرة اخرى يعود والمقصد منه هو أن تتميع الحدود الفاصلة التي تفصل عقيدة الاسلام عن العقائد الاخرى ويقال والله ما دام الكل يدعو الى الصدق فلنترك الفارق بين التوحيد والتثليث مثلا ولنتكلم عن الصدق ما دام الكل يدعو الى العفة وحسن الخلق فلنتكلم عن حسن الخلق وليس بلازم ان تنزل في المناهج ان من اعتبر ان لله ولدا هو النان مخلد فيها يبدأ الامر في التحول مما يميز العقائد الى ما يميعها وهذا الامر قد اتفق عليه ومع الوقت سترون أنه حتى وإن قالوا أنهم سيظلون متمسكين بمادة التربية الإسلامية إنما سيبدأ للتهوين والاستهانة والإهمال لها حتى ولو بعد مسؤول غير المسؤول الموجود ومفت غير المفت الموجود ثم يبدأ التهوين بل هي الآن بالفعل مادة لا يعطونها الاهتمام الكافي بل قد يسمحون في الامتحانات بأن يتجاوز الطلاب ويغشوا من بعض وفي التصحيح منتهى السهولة وتحل مادة التربية الأخلاقية وأنا أعجب كيف كيف سنربك يعني سنعلم أبناءنا الصغار أن يستدلوا أن يأخذ الدليل من عقيدة لا نؤمن بها كيف يعني يقولون وقد ورد في الكتاب المقدس كذا وقد ورد في التوراة كذا وقد ورد في الإنجيل كذا ونحن لا نؤمن بأن ما في هذه الكتب هو قطعا النص الذي أنزله الله قد يكون محرفا لا أدري كيف نستدل على شيء بعقيدة لا نؤمن بها أصلا وإنما هم يريدون أن يفعلوا هذا وأرجو أن أتذكر مع حضراتكم أن هذا الأمر يتواكب في نفس المؤتمر الصحفي الذي عقد بالامس انهم اعلنوا انه سوف تقوم الجهات الدينية في دولة مصر بان تنزع بان تخرج بان ترفع بان تزيل من مادة التربية الدينية كل ما يعبر عن خصوصية للإسلام في مواجهة الديانات الاخرى حتى لا ينشأ تطرف وحتى لا يبقى شيء من, ال... من... من الاعتزاز بعقيدتهم تجاه العقائد الأخرى يريدون أن يميعوا الحدود وهذا الكلام في نفس المؤتمر الصحفي إذا يد ستمتد إلى مادة التربية الإسلامية لتخرج كل خصوصية للإسلام تجاه العقائد الأخرى ويد ستضع مادة هي مادة التربية الأخلاقية تقوم على أساس التمييع بين هذه العقيدة وعقيدة أخرى وتذكرت ما سمعته بأذني ويشهد الله عز وجل وأنا لست بمحتاج أن أقيم لكم أو أن أستشهر الله في هذا لأن هذا كلام منشور في الكتب الآن بين أيدي الناس إذا أرادوا أني سمعت رجلا كان من علماء الأزهر اسمه فضيلة الشيخ علي رحمة الله الشيخ عبد الرحمن النجار وكان من كبال رجالات وزارة الأوقاف في مصر وكان مديراً للمساجد في مصر فكان يروي أنه في بداية عمله كان مبعوثا للأزهر في البلاد الإفريقية لنشر الإسلام فيحكي ويقول ذهبت إلى بلد إفريقي وحدثتهم عن التوحيد ونشرت الإسلام وتكلمت فيه ثم أحب أحبني الناس وارتبطوا بي وارتبطوا بالإسلام ثم جاء دوري أن أنقل من هذا البلد إلى بلد ثاني ثم من هذا الثاني إلى ثالث ومن الثالث إلى رابع ومن الرابع إلى خامس ثم مع الترقي أعدت إلى البلد الذي بدأت منه بعد أن صرت مديرا للبعثة بعد أن كنت مجرد عضو فيها فلما ذهبت استقبلا الناس هناك استقبالا حافلا من القبائل الإفريقية التي دعوتها إلى التوحيد وإذا بهم من فرط ترحيبهم بي وفرحتهم بعودتي يعني يفرحونني بأن يظهروا لي إلى أي درجة تطوروا في عقائدهم وفي دينهم وإذا بي أفاجأ وأفجع بأنهم يصنعون علامة الصليب على صدورهم علامة النصارى عارفين النصارى لما يعملوا على صدورهم ولا ياذب بالله ما يشيروا إلى الصليب وهم يفرحونني بما فهموه بعد أن انصرفت فلما ذعرت من هذا سألت ما الذي حدث فقالوا لي لما انصرفت لما نقلت جاء بعدك من قال لنا أنعم وأكرم بما علمه لنا الشيخ فتعالوا نكمل معكم الطريق وبدأوا يميعون لنا العقائد حتى صرنا طبعا هم لم يقولوا هذا اللفظ لكن بدأوا يكلمونهم في العقائد حتى صرنا على هذا الذي قد صرنا إليه ومن عجيب الامر ايها الاخوة ان هذا الشيخ وهو يحكي وهذا الكلام مكتوب في كتاب مطبوع له اسمه رحلاتي الى الديار الافريقية ولكني سمعته منه مباشرة و و وكنا يعني في, لقاء في جلسة وكان معنا سبعة تمانية يعني انا لازلت على علاقة مثلا باربعة منهم لا يزال احياء يعني وشهود ومكتوب على كل حال هذا الكلام جاء لأنه لما ذهب إلى هذه البلد الإفريقي وجد الناس لا يتكلمون العربية ولا الإنجليزية ولا الفرنسية وإنما يتكلمون لهجات إفريقية فكان يعلمهم مبادئ التوحيد بأن يشير بإصبعه مثلا هكذا إلى السماء ويقول الله أو ما إلى ذلك من جاء بعد ذلك؟ استخدم المترجمين واستخدم التقنيات والأموال الطائلة التي تنشر التي تنفق من أجل هذا فأفسد ما فعله هذا الداعية الأزهري لذلك أرجو أن يكون هذا الأمر واضحا أن هذا الموضوع ما يجب أن يمر مطلقا أيها الإخوة ومع الوقت سترون أنه قد تكون له آثار ضخمة ولكني أبشر الإخوة يعني وان شاء الله بالعكس يعني يعني هذه مصلحة في واقع الامر لان الشعب المصري شعب متدين عميق التدين محب للاسلام فحينما سيجد ان مؤسسات التعليم قد انصرفت عن ان تعطيه ثوابت العقيدة ومفاهيمها وان تعطيه ما هي العقيدة سينصارف إلينا إلى المساجد إلى الدعاة إلى العلماء إلى المتحدثين عن رشد ليعلموهم الإسلام عن حق فهذه ستكون مصلحة كبيرة ولكننا لا نقبل أن نترك الأمور لتمر وأن تنجرف الأمور ولذلك أدعو كل مسلم غيور على دينه إلى شيء بسيط لأني أدرك طاقات الناس اقره الدستور وهو حق كل شخص كل مواطن ان يكتب وان يوجه رسائله الى المسؤولين لا تجعل الامور تهدأ ولا تجعل هذه المؤامرة تمر وانما جعل الرسائل منهمرة كالمطر على المؤسسات من رئاسة الجمهورية الى وزارة التعليم الى دار الافتاء الى الازهر بكل سبيل بالفاكس بالرسائل البريدية بالتليفون بالدليل التليفون تأخذ منه الأرقام بمن يعرف رقما من الأرقام لابد أن يعلم هؤلاء أن الأمة متيقظة تماما لما يراد من تنييع العقائد ثم أقول بعد ذلك للآباء والأمهات ولأبنائنا في المدارس إذا لا تتفقوا في تعليم الدين إذا ك... في في هذه المؤسسات إذا كانت تريد أن تميع العقائد وأن تنزع منها ما يمكن أن يخرج بها عن الجادة وعن الصواب هذا أمر أردت أن ألمح إليه سريعا لضيق الوقت عسى الله عز وجل أن يجعل فيه نفعا يا رب العالمين المسألة الثانية <تصفيق> التي أحب قبل أن أدخل في موضوعي أن أشير إليها هو ها هذا السؤال الملح الذي جاءني عن مسألة عمل المرأة في الهيئات القضائية سواء مجلس الدولة أو النيابة الإدارية أو قضايا الدولة أو حتى في المحامات وسبحان الله بالأمس كنت أجيب الأسئلة وكان هذا السؤال على وجه الأسئلة التي انتهى الوقت وهو على وشك هذا قدر الله وكما ترون الملحات كثيرة والوقت قليل فسامحوني ان لم يكفي الوقت انما ان شاء الله ارجو ولا ازيد عن لفظ الرجاء ارجو باذن الله تبارك وتعالى في الاسبوع القادم يوم الاثنين القادم ان ابدأ به يعني اسأل الله ان اتمكن من ذلك يا رب العالمين انما ليس هناك ابنى قدر من إهمال أي ورقة أو سؤال أو رسالة تصل إنما هذه طاقة الوقت وكما رأيتم كيف أن الذين مثلا يستغيثون في شأن تربية صغارهم على الإسلام وكيف شأن الذين يستغيثون في شأن أمور أخرى والوقت محدود على كل حال لكن إن شاء الله أبدأ به يوم الاثنين القادم يا رب العالمين أيها الإخوة الأحبة الكرام أعود الآن إلى موضوعي وأسأل الله عز وجل أن يجعله موضوع بركة يا رب العالمين وأن يحيي به قلوب المسلمين نحن يا إخواني وصلنا إلى خطوة خطيرة جدا. ومحورية في خطوات إخراج, المسل... إخراج الناس في الحقيقة من الظلمات إلى النور وتحريكهم من الجاهلية إلى الإسلام وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرفهم وفاجأهم بأن مهمات قضية الدين بأن مهمات العقيدة ليست أمرا موكولا تحقيقه إلى القدر وإنما الشخص نفسه المسلم نفسه البسيط الأمي العامي هو المكلف بأن يقيم أمر الدين وهو المكلف بأن يحقق نتائجه وهو المكلف بأن يقيم قضيته ورأينا كيف أن الإسلام لم يجعل هذا الأمر لراهب معتزل ثم سينام كأصحاب الكهف أو كأزير ويقوم ويجد أن الإسلام قد انتصر وإنما قدر الله لهذه الأمة أنها مكلفة بأن تكون صانعة فاعلة عاملة بنفسها لمهمات هذا الدين وفي الأسبوع الماضي تحدثت سكت اكثر من عشرين نصا تقريبا عشرين قد يكون اقل او اكثر في هذه الحدود من عشرين نصا من القرآن والسنة لم يبقى او لا يبقى بعدها ظن لمتوهم ان تكليف المسلمين بالعمل لقضية الاسلام هو فريضة محكمة وواجب اكد من واجبات هذا الدين وحقيقة الأمر أيه الأمر أيها الإخوة أن العمل الذي قصده الإسلام هو أنه أيها المسلم الذي قد يتوهم أنه كان يعمل لصلاته وزكاته وطاعته وتجنب معصيته وتصحيح إيمانه فقط أنت ستظل بهذا غارقا في الجاهلية. وغارقا في الظلمات وغارقا في البعد عن الجنات ما لم تعلم أن العمل إنما هو عمل لإيمانك الشخصي ولطاعاتك ولتجنب معصيه ولتنقية قلبك ومعه عمل لقضية العقيدة التي تريد أن تقاوم الفساد في الأرض وأن يحكم شرع الله أرض الله إذا قمت بهذا ولم تقم بهذا ستظل غارقا في الظلمات. لن تخرج منها أبدا لن تجاوزها مطلقا هيفضل اسمك مسلم وأنت مسلم ولكنك لا زلت في جاهلية مع أنك مسلم مع أنك موحد مع أنك إنما ست... لن تكون قد خرجت من الجاهلية أبدا ولا من الظلمات إلى النور أبدا وقد ضربت لكم المثال في آيات القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأسبوع الماضي لدرجة أني ذكرت وكم أتوق الآن وكم أتحمس أن أعيد ما قلته في الأسبوع الماضي من فرط أهميته إنما ارجعوا أنتم إليه فإننا نريد المزيد واليوم عندي أكثر من ربما تمانين نص من الكتاب والسنة أريد أن أسوقها إليكم فلذلك أرجو أن تراجعوا وأنعم وأكرم بأصحاب الرشد والإيمان الصادقين لما يكتبوا هذا الكلام واحد من، ثلاثة أربعة لأنه يا إخواني العبرة ليست بالفكرة فقط وإنما العبرة أيضا بالدليل على الفكرة بالحجة على الفكرة بالبرهان على الفكرة قل هاتوا برهانكم خلاص كلنا قد علم أن العمل الإسلامي فريضة ولدت عُولِدَ في أذهان المسلمين أنها مفروضة عليهم، ولكن ما الدليل؟ أين المستند؟ لا بد أن يعلم الإنسان أن تكون معه صحيفة. مبيضة ومكتوبة بخط ممتاز يقول هذه هي النصوص التي تدل على أن المسلم سيظل في الظلمات لن يغادرها ما لم يعمل لقضية دينه ولقضية عقيدته يعني قضية الدين يعني أن ينتشر الدين وأن يحكم الدين وأن يدعى إلى الدين وأن يصير شرع الله معمولا به وأن تصل الدعوة إلى مشارق الأرض ومغاربها وأن يزول الطغيان من العالم وأن تزول يزول الفساد من العالم يقول تعالى عن الذين ينهون عن الفساد عن الذين ينهون عن السوء لذلك أقول إن هذه الأدلة هي أدلة على وجوب هذا وما أتصور مسلما إلا وهو يكتب لأن هذه الصخائف التي تكتبونها لأنفسكم وليس فيها إلا الآيات والأحاديث هي في الحقيقة التأسيس البرهان التأسيس التأسيس لأفهامنا أننا لسنا أصحاب فكرة تمثل شوشة ولا زعزوعة كذا وإنما فكرة لها برهان لها دليل نحن أصحاب الحجة هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا لا يأتون عليهم بسلطان بين قل هاتوا برهانكم نحن أمة الدليل والمستند لهذا اسمحوا لي أنني في هذه الليلة الكريمة المباركة يا رب العالمين سأتكمن بطريقة قد تكون غريبة عليكم يا إخواني لم نتعودها معا فلقد تعودت أن أشرح وأن يعني أهتم بأعماق الفكرة إنما الليلة فكرتنا واحدة فقط ليست أفكار متعددة فكرتنا واحدة فقط ولكنها فكرة نريد أن نقيم عليها ألف دليل يعني أحادية الفكرة وألفية الدليل أو الألفية الأدلة نريد أن نقيم النصوص من القرآن والسنة لذلك اسمحوا لي وأنا مش متأكد أني هقدر أعمل كده أني أمضي سريعا آية بعد آية بعد آية بعد آية وحديثا بعد حديث بعد حديث حتى أكون قد سلمتكم سلمتكم وأسأل الله أن تشهدوا بهذا يا ذا الجلال الإكرام سلمتكم ذخيرة الكتاب والسنة التي تشهد بهذا الواجب الآكدي في دين الله عز وجل وأن يكون كل مسلم قد استلم في يده الدليل على ذلك وأقول لو كنت قد ذكرت في الأسبوع الماضي عشرين مثلا دليلا اعتبروا أننا اليوم نبدأ من رقم واحد وعشرين أو على حسب ما أحصيتم وكتبتم أسأل الله أن لا يحرمني من بركتكم يا معشر الصادقين الذين تتعلق بصيرة الإنسان بثباتهم على الحق إن شاء الله وبأنهم أهل الرباط في سبيل الله الذين لا يغادرونه اللهم آمين أيها الإخوة جاءت آية في كتاب الله عز وجل عجيبة ضخمة جدا بل هي عدة آيات ثلاث آيات وربعض ضخمة جدا كأنها تأخذ المسلم كله أخذا واحدا ثم تقول له إنني أخذتك لم يعد لك من نفسك أي حظ مطلقا لم تعد تملك نفسك سأسلمك لدين الله بكامله تعمل له بالليل والنهار والآية حين أذكرها تجدونها مشهورة جدا إنما سبحان الله كيف يغفل المسلم عن حقيقتها يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو سمحت اتفدأ بأنها مشهورة معروفة يقول تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم فلم تعد ملكا لهم أصلا وأموالهم فلم تعد ملكا لهم خلاص مش, مش من حقك إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ثم يبين وسيلة تسليم السلعة اللي هي النفوس والأموال قال يجاهدون في يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن سنة دائمة لم تتخلف ابدا في التوراة والانجيل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ثم يقول الله تبارك وذلك والفوز العظيم ثم يقول الله تعالى عن وسائل التسليم التائب واسمعوا انحراف العقل المسلم في هذا الجيل يقول تعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون ست صفات كلنا بنتكلم فيها نتكلم عن ركوع والسجود والحمد والصيام والتوبة والعبادة إنما طبقيت الصفات بأي سلطان فصلنا الست صفات الأولى عن الثلاث صفات بقية الآية اسمعوا ماذا يقول تعالى التائبون العابدون ال... حامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر واسمع التاسعة العظيمة الكبرى والحافظون لحدود الله جعل من المسلمين من هذا وهذا وهذا وهذا, وهذا مسؤولا عن حفظ حدود الله في الكون وفي البشر سبحانك يا رب كيف يغفل العقل المسلم عن آية جعلت من كل مسلم مسؤولا عن حفظ حدود الله في الخلق ويقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصد يعني ايه يعني ففضل شغلتك حارس قوامين يعني حرس فهلين يا اخوانا حرس حراسة على القسط يعني على العدالة كونوا قوامين بالقسط شهداء لله وفي الآية الأخرى يقول كونوا قوامين لله كلما كانت لله في في خلقه قضية أنت كفرد مكلف بأن تقوم لهذه القضية كونوا قوامين لله يجي واحد يسخط هذا الكلام قوامين بالقسط الحافظون لحدود الله قوامين لله ويسخط المسلم إلى أنه ليس الذي يرعى ويحرس يحرس دين الله عز وجل ثم اسمعوا الآية التي بعدها أيها الإخوة واسمحوا لي أنا والله الآن وأنا يعني في السيارة أردت بسرعة حتى نكسب وقت اسمحوا لي أن أغتلوا لكم الآيات المشهورة أولا الله تبارك وتعالى عندما يخاطب أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذا التعبير الذي يدغدغ العواطف وفي الصلاة نقول نحن أمة حبيبك يا الله نحن أكرمنا بكرامة رسول الله يا الله اسمعوا يا أمة الإسلام والآية مشهورة جدا الله لم يقل إنكم أصبحتم خير الناس لعبادة خاصة وإنما لوظيفة تقومون بها يقول تعالى كنتم خير أمة من الأمم كلها كنتم خير أمة أخرجت أخرجت إيه موضوع الإخراج لتخرج الناس من الظلمات إلى النور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله بأي سلطان ظن المسلمون أنهم خير الأمم وهم يبتعدون عن قيامهم بوظيفة الإسلام التي قررها عليهم واسمعوا الآية التالية وأسأل الله أن يورث الأفهام ما أقصد أن أقول فإنني مضطر أن أنضي سراعا ولكن الآيات واضحة آية في منتهى الوضوح يقول تبارك وتعالى فيها يقول والأهيت يحمه في منتهى الشهرة حتى أنها صارت يعني معلومة مكررة يقول تبارك وتعالى مكررة عندنا مش مكررة في المصحف المصحف المصح محكم إنما أتكلم من كثرة ما نرددها وأرجو أن الألفاظ التي أستعملها بسرعة تغفرون يعني تفهموا ماذا أقصد بها وألا تحيد الأفهام بها إلى يمنة ويسرة مما لا أقصده يقول تعالى ولتكم منكم أمّة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ثم يقول تعالى وأولئك هم المفلحون أسلوب حصر وقصر كما يقول أساتذتنا حصر وقصر هؤلاء هم المفلحون وليس أحد غيره, غيره ولا تظن أيها الإخوة ان الاختلاف في تفسير هذه الاية له اي اثر على المعنى الذي اقصده اوقت الفكره ان الاختلاف في تفسير الاية له اي اثر تعلمت حاسب بعض الناس بعض المفسرين الاجلاء اسدتنا ومشيخنا قال ولتكن منكم امة معناها ان كلك تكون هذه الامة زي ما اقول ايه وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ وَلْيَكُمْ مِنْكُمْ جُنْدٌ صادقون ينصرون الله ورسوله أو اقول لطلبة المدرسة مثلا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ جِدِّيَّةٌ تجعلكم خير المدارس او اقول للجنود في المعركة وَلْيَكُمْ مِنْكُمْ جُنْدٌ يَنْتَصِرُونَ او اقول يعني كما اقول ان هذا لاستيعاب الامة اقول ان الامة تصير صفة ولتكن منكم أمة يعني ولتكونوا أمة أو ولتكونوا أمة ده التفسير الأول الذي أميل أنا إليه بس لا فارق وهقولك هول وقت التفسير الثاني مشايخنا وأسد اللي على دماغنا من أئمة المفسرين من سلف هذه الأمة الصالح أيضا وكلاهما يعني هكذا هؤلاء وهؤلاء قالوا لا الآية تقول ولتكن منكم أمة يعني للطبعيد يعني مثلا الدعاء المشايخ اللي بعمة ودأني دول الرجال الازهر الرجال الوعظ يعني متخصصين وهذا كلام رائع انما هل ترون في ذلك فارقا اسمعوني ادلكم على انه لا فارق مطلقا الاية ماذا تقول الاية توجه خطابها لمن لكل المسلمين تقول ولتكم منكم امة لتكن منكم يعني انتوا يا مسلمين اختاروا من ضمنكم امة فاذا لم يوجد في المسلمين من يقوم بالدعوة مين اللي يقسم الامة كلها مفهوم مش عارف واضح واضح يا اخوانا فالتكن منكم امة يعني كأنه يقول للمسلمين جميعا يا مسلمين اختاروا من ضمنكم فئة تكون وظيفتها هكذا ولتكن منكم امة فاذا لم يخصص المسلمون اذا لم يوظفوا هذه الفئة الموظفة من اللي يأسم الموجه لهم الخطاب كلهم جميعا لانه تألهم كده طلعون عشرين واحد منكم كما قال تعالى وَلِينذِرُوا قومهم إِذَا رجعوا إِلَيْهِمْ لعلهم يحذرون اذا في الحالتين إذا لم يوجد من يقوم تدعون إلى الخير ما وإيتول كذا ولتكم منكم أمته يدعونا إلى الخير ويأمرنا بالمعروف وينهون عن المنكر إذا لم يوجد من يكفي سمع الكلمة من يكفي للدعوة إلى الخير ومن يكفي للنهي عن المنكر ومن يكفي للأمر بالمعروف تأسف الأمه كلها اللي هي مكلفة تخرج منها من يكفي لهذه المهم إذا ما فيش فرق. التفسير الأول بيقول الأم كلها تقوم بهذا والتفسير الثاني بيقول الأم مكلفة خرج فريق يكفي لهذا في الحالتين الدعوة للخير مكفولة لازم الأمر بالمعروف مكفول لازم النهي عن المنكر مكفول لازم فبأي سلطان يعيش اليوم مسلم بأي سلطان يعيش اليوم مسلم يرى أنه ليس مكلف ليس مكلفا بحمل الدعوة الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولذلك أنا أعجب من أفهام المسلمين آيات القرآن التي تتكلم عن الإيمان والعمل الصالح تؤمنون وتعملون الصالحات اعملوا صالحا الإيمان والعمل الصالح ليس فيها أي آية تفرق بين العمل الصالح اللي هو صلاة وزكاة وقرآن وذكر ودعاء والعمل الصالح اللي هو جهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ودعوة إلى الله وجهر بكلمة الحق تستغرب والله تعجب بأي سلطان أفهام المسلمين فرقت في كلمة العمل الصالح التي أنزلها الله وقالت له لا يا رب والله ما عليش أنت تقصد بهذا الجزء الأولي ده إنما الجزء الثاني ده لا يمكن نستعمله وقد ضربت لكم في الأسبوع الماضي المثل بالآية التي تقول من يرتد منكم عن فسوف يأتي الله بقوم يحبهم الله ويحبون الله أذل على المؤمنين أعز على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم وقلت لكم يأتي المتحدث ويروح شائئها من النص يتكلم عن الثلاث الأولين, الأولين يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين وينسى أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون في الحق وفي الجهر به لو متلاء وفي الآية التي ذكرتها لكم الآن يجوا يشقوها من التلتين يتكلموا عن الست الصفات الأولى اللي هي التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون ويسيبوا التلت ليه يا أخواني بأي سلطان مجتزئ كبني إسرائيل من كتاب الله نخفي منه جزءا ونظر تجعلونه قراطيس, قراطيس قطع حتا تخفونها وتبدونها وتخفون كثيرا ليه؟ ليه هذا دين هذا هذا رب العالمين ونحن عباد نأخذ ما قاله الله تبارك وتعالى ولا نفرق في كلمة العمل الصالح بين شيء وشيء مطلقا تعالوا إلى ما بعد ذلك وهو قول الله تبارك وتعالى الذي حدث في غزوة بدر وقد أشرت إليه من قبل أنه لما ذهب المسلمون لملاقات الكفار في غزوة بدر ذهبوا إليه وكانوا يحبون أن يرجعوا بالقافلة فلما وجدوا القافلة أمامهم وجدوا القافلة أمامهم غض حزنوا فقال تعالى أنتم كمسلمين ليست مهمتكم أن تسعوا إلى الغنيمة وإنما مهمتكم أن تقيموا دين الله قال تعالى حاضر يا أساس حاضر يا فانت حاضر عايزين فاصل بس مش هنديهم فاصل بسهولة كده اسمعوني معلش الفواصل دي الحقيقة يعني بتيجي عامل عارفين نقطة المية السقعة لما تنزل على حاجة سخنة والله بتبقى يعني وتلاقي الناس سمع دلوقتي صوت المية سيقول تبارك وتعالى في غنوة بدر يقول وتودون ان غير ذات الشوكة حاجة من غير تعب تاخدوا القافلة وتروحوا ان غير ذات الشوكة تكون لكم إرادة الله فيكم ومنكم وفي وظيفتكم غير ذلك وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين أنتم مستخدمون لهذا ولذلك جاء النص الذي بعد ذلك وأنتم عدلتوا يا يقول تعالى دينك دين يقول النبي صلى الله عليه وسلم دينك دينك لحمك دمك اللحم والدم علشان يمث الدين لازم تعرف ان قطع من لحمك تمزق ودمك ليس الامر اذا كنت عايز تشتغل لنفسك لعبادتك لإيمانك الشخصي فعلم أن دينك أن قضية دينك هي لحمك هذا وهي دمك ما ينفعش الواحد ابنه يقولوا له إلحى الولد بيضربه في الشارع ينزل بسرعة لينقذ ابنه ولا يرى أن دينه كذلك وفي النص التالي يقول رب العالمين سبحانه وتعالى يقول قل مش نفسك بس قل إن كان آبأكم على أبنائكم على إخوانكم على أزواجكم على عنتكم على عشيرتكم على قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال تحصلت فعلا اقترفتموها أصبحت رصيد في البنك سائل وتجارة تخشونك سادها فلوس لسه شغالة في السوق لسه ما تحصلتش ومساكن ترضو معلو ده كل على بعضه هتقدموا على قضية الدين أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله يعني مش من الله ورسوله لا يا رب أنت أكبر من كل شيء لا وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين الفاسقين يا الله يسمي من لا يقدم الدين على لحمه ودمه وابنه وأبيه وأخيه وقومه وعشيرته ويسميه فاسقا لم أقول ماذا بقي؟ ماذا بقي للمسلم لا يحيا قضية دينه لا يحيا حياة دينه. يقول الله عز وجل يقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل عن المسلمين المسلم بيقولوا ما كان لأهل المدينة ومن حولهم أن يتخلفوا في الكلمة عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ما ينفعش يحجز نفسه عن هذه النفس الله طب هو أنا أرغب بنفسي عن نفسي هو بيعمل اللي الرسول عليه الصلاة والسلام أقول لك بيعمل قال تعالى يا أيها النبي نعم يا رب جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم لوحد يا رب لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين انت غير مكلف إلا بنفسك لا تكلف إلا نفسك فلما الآية يقول ولا يرغب بأنفسهم عن نفسه يعني ادخلوا في هذه الفرضية التي هي عليهم ولذلك خرج الصحابي الجليل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وانا ذكرت لكم في الاسبوع الماضي هذا الحديث الا ان رحى الاسلام دائرة فدوروا مع الاسلام حيث دار مصلحتك هنا لكن الاسلام ماشي بيتحرك تحرك مع الدين آيات واضحات غاية الوضوح أحاديث واضحات ما عادش ينفع معها يفضل واحد لا يعني لا أي مكان إن شاء الله يكون مدرس ولا مهندس ولا طبيب يفضل ليس له حظ من, من النهوض بواجبات دينه أيها الإخوة ولذلك كان قول الله تبارك وتعالى أو كان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم بهذا الدين إلا من حاطه من جميع جوانبه أه يعني أه الحقيقة انا اعطي اخواني الفاصل اللي طلبوه ثم يعودون الينا بعد قليل جدا ان شاء الله مش كده جدا ولا بتاخده وقت طويل جدا جدا نصف دقيقة ان شاء الله يا لأهي الكريم في عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء سنعود بمشيئة الله سكر عمل عملك مفجأة جديدة سكر أوالب نقي لاصبط طعم ولون سكر الاسرة اوالب نقاء تفتخري به عدنا بحمد الله قضى بالله انت حل الفؤاد محلقا طير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فحمل هذا اللقاء آه. أنا الحقيقة مش عارف فاصل ليه يعني هو <تصفيق> يعني <تصفيق> طيب بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة آآ يعني أنتقلوا سريعا إلى النصوص الحقيقة أنا شاعر كما لو كنت أعد وبجواري الوقت ويعدو هو كذلك وأرجو أن أتمم بقدر ما أستطيع طبعا أنتو عندكم يا إخواني يعني بجواري هذه النصوص السنة العملية أنتو عارفين إن ما يسمى سنة للرسول عليه الصلاة والسلام منها ما هو قول ومنها ما هو قول قاله واحد آخر أو فعله فاعل آخر وأقره النبي قال له مضبوط كده عليه الصلاة والسلام فبي اسمها سنة تقريرية يعني أقره النبي على ما قال أو فعل وهناك سنة ثالثة ليس فيها قول للنبي ولا قول من أحد وإنما شيء يفعله النبي عليه الصلاة والسلام فمن السنة التقريرية لا شك تكليف الصحابة واحد بيشتغل مثلا مصور على كاميرا ولا واحد بيشتغل تاجر غلال ولا واحد بيفصل هدوم يكلفه النبي صلى الله عليه وسلم بتكليفات لدرجة ان يقول له خذ الرسالة دي وصلها للملك هرقل وخذ انت الرسالة دي للملك الفرس رسائل الملوك ويجي الارقم يفتح داره ويجي سبعين صحابي من القراء من العلماء يقول لهم يلا سبعين كله تعالى اخرجوا مع هذه القبيلة واذهوا وسافروا معها لتعلموها الاسلام ويجي نعيم ابن مسعود اللي اسلم الام فورا اسلم ما بقالوش دقيقتين يقول له انت اسلمت الحمد لله طب اصلي بقى وانا اسلمت اصلي بقى واعد اعرى القرآن وتعلم واخش الجامعة ما فيش منع بس انت قبل ما تتعرف انك مسلم عليك مهمة للدين قبل مهمة لشخصي للالتزامك الشخصي روح قابل أبو جهل وأبو أبو جهل كانت قتل إنما يعني روح قابل أبا سفيان وأئمة خريش الكافرين وروح خذل عنه روح لخبط لهم الخطة والمؤامرة والتحالف اللي حصل في غزوة الأحزان فيبقى نوعين قبل ما يتعلم التلاوة والقرآن والدعاء والذكر والصلاة وكل كله لازم كل ده اوعى حد يتصور او يخرج يقول الشيخ اللي ده بيقول الكلام ده ده, ده, ده هو الاساس الايمان والتوحيد هو اساس البنيان انما انا اكلمك ما خلاص احنا بقى لنا ده, ده الخطوة رقم 14 تكلمنا في 13 خطوة تأسيسية فمش كل خطوة هنرجع خلاص احنا اسسنا فنقول هنا نعيم قال له قبل ان تجلس مع من يعلمك القرآن اذهب وقم بما يفرضه الدين عليك من عمل فالسنة والارقم يفتح بيته والسبعين قراء رايحين ونعيم يشتغل واللي يروح برسائل الملوك والرؤساء وعثمان بن عفان يدخل في صلح الحديبية لمفوضة الكفار ويقطعه الابت ويشاع من قتل فعلا في هذه الواقعة كل ده لكن لا دين ما, ما المين يقول بيه للبيت رب يحميه ده كانت كلمة خلف الجاهلية اللي قالها كان كافرا في الفترة التي لم يكن فيها رسل ثم أن الله أرسلناك على فترة من الرسل يعني على فتور فترة لم يكن فيها رسل يبقى للبيت رب يحميه إنما الجديد في هذه الخطوة إنه لا أصبحت للبيت أمة مكلفة به للدين أمة مكلفة بالقيام به قوامين لله قوامين للقصد بالقصد خلاص تغير النص التالي ومن عجيب الأمر قبل ما أدخل في النص التالي أن هناك آية أنتم عارفين أن سيدنا أبو بكر الصديق هو لما تجد كده تنظر تجد أقرب واحد للرسول عليه الصلاة والسلام والذي لم يفارق رسوله تقريبا أبدا أول من أسلم من الرجال وكان صاحب الرسول قبل البعثة وفضل معه طول الوقت وحتى الهجرة هاجر معاه وشهد المشاهدة كلها وحتى الموت كله إنما كان مقلا جدا مقل في رواية الحديث يعني لما تيجي تعد مين المكثيرين في الرواية وبعدين مين متوسطين في الرواية وبعدين مين... تلاقي أبو ذكر الصديق مقل جدا في رواية الحديث تجد انه متى انبعث ليروي حديثا للرسول عليه الصلاة والسلام بشأن هذا هذا المفهوم والآية معروفة واللي هي قول الله تعالى عليكم أنفسكم الله راحل وأوي بس لا يضركم من ضل إذا اهتديتم خلاص منيش دعوة فإذا بأبي بكر ينبعث بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ينبعث يتحرك كأن من انتفض لهذا الفهم بهذه البدء في المفهوم الخطير اللي هاي اللي هيمزق الأمة وهيهريها ينبعث ويصعد المنبر ويقول أيها الناس إن في كتاب الله آية يقرأها الناس على غير يفهمونها على غير وجهها يعقلونها يقومونها يقومونها على غير وجهها اللي يقول الله تعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ولكن مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر فلقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم جميعا بعذاب ما يسبش ولا واحد طب ليه انا مش بعمل, مش بعمل منكر يقول تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بل تصيب الذين ظلموا وتصيب من سكت ايضا على ظلمهم ولذلك في الواقعة المشهورة لبني اسرائيل وانتوا بقى تكتبوا تبقوا تتعدوا بعد كذا في الواقعة المشهورة لبني اسرائيل لما فجروا وفسقوا وتمردوا وعتوا عتوا عتوا كبيرا في ناس فضلوا برضو يوجهون الى الحق ويأخذون على ايديهم ويقولون كلمة الحق ويتعرضون للقتل ويتعرضون للتعذيب ويتعرضون للاذاء ويتعرضون فالناس الصالحين الطيبين الحلوين الجمال اللي لابس جلبية بيضة وغطرة ولحية وعمامة ويروح المسجد ومسبح وطيبين دول اهل, أهل الطيبة دي أرلهم يا جماعة إنت لي مصممين عشان إيه ولو سمحتو يا إخوانا قرأوا في سورة الأعراف يعملوا معروف عمل زي الحدوته الله عز وجل هو الذي يقص نحن نقص عليك يروي يحكي وإذا قالت أمّة منهم فت انقسمت ثلاث فرق فئة بتعمل يعني منكرات وفئة بتعمل صالحات وفئة بتمهى عن المنكرات وأيمى على حفظ حدود الدين فالصالحين الصالحين قالوا للمصلحين قالوا ايه تعملوا كده ليه ما خلاص ما تبين دول ناس خلاص ما فيش فائدة فيه وإذ قالت أمة منهم لما تعذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا أليما قالوا معذرة الى ربكم قالوا حب نعمل كده اعتذارا لله معذرة الى ربكم دي معناها ايه معناها انه بغير هذا لا عذر لاحد بغير المواكبة المواصلة المرابطة على النهي عن المنكرات لا ع... معذرة الى ربكم يعني اعتذار لازم وبدونه لا اعتذار بدونه لا معذرة لا, ما... لا تقبل معذرتهم قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون يقول تعالى واسمع العاقبة القاطعة القاصمة الواضحة فلما جاء أمرنا لما جاءت بقى نتيجة العذاب هيا يا رب ماذا فعلت يا ربنا في الفئات الثلاثة كأن الآية قالت لك لا لا لا فئات الثلاثة ايه هم فئتين اتنين بس ازهي يا رب دول ثلاثة ناس بينهوا عن السوء وناس بيقعوا في السوء وناس صالحين والهم ساع قال هم فئتين هم فئتين ازاي يا رب قال فلما جاء امرنا انجينا الذين كانوا ينهون عن السوء طب حلو دي الفئة اللي بتنهى عن السوء طب هو البئيين واخذنا الذين ظالموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فين التالت فين الناس طيبة فين اللي كنا بنصلي وراهم في الجامع فين المسبحين الذاكرين فين اللي قالوا مالهوش لازمة تعتذروا الى ربكم باستمرار الدعوة فين الناس دول راحوا فين راحوا فين ايه اما ان الاية سكتت عنهم واما انهم داخلون في عموم الظالمين ما هو هم في حل غير كده فهل يغفل الله عز وجل ذكرهم ولذلك امشي كده في المصحف مثلا 8-9 سطور بس في سورة الاعرار كان نفسي اجيب لكه رقم الاية انما على كل حال في سورة الاعرارف عند اواخرها تقريبا يقول تعالى اه والذين ايا سلام يا سلام بعد ما يذكر بقى اللي حصل ايه وازاي وفين وزي ما قلتلك اما مصلح نجا وإما الصالح أو واقع في الفشاد الاثنين واقعوا في, ال... في الضياع في ال... في... وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بعد سبع ثمان سطور في المصحف ماذا يقول ربكم رب العالمين ماذا يقول يقول والذين يا سلام يا رب مش... ال... الآية رائعة على درجة أنا نفسي مش... يعني وأنا أكلمكم الآن تأخذني كل ما أخذ يقول تعالى والذين ها يمسكون بالكتاب يمسكون تعال هات ايه ذا كده امسك كده امسك. استمسك بالذي يوحي إليه الله مش الذين يتمسكون قال والذين يمسكون يمسكون بالكتاب إنا لا نضيع أجر المصلحين يا سلام يا سلام يا سلام وتقع في سورة هود عن كلمة الإصلاح قاعدة مطلقة وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها صالحون كان واحد من اللي بيسمعه دلوقتي هيقولوا لا ده غلط في الآية كل اللي مرت عليه الآية دي لازم يقول ده لا ده غلط هي مش وأهلها صالحون لا تخرى بالدنيا لو, لو ما لإيه وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون يعني صالحون مش كفاية مصلحون الآية بتقول كده قروا في سورة يهود وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون قائمون بالإصلاح عايز ايه اكتر من كده ليس هناك بديل الا أن تهلك ليس هناك بديل الا الهلكة ما هو في حجر يا يئما وما كان ربك ليهلك القرى واما وأهلها مصلحون ولذلك يقول تعالى في ذات السورة سورة يهود يقول تعالى بس لو كان في شوية ناس محترمين قائمين بالحق كانوا موجودين بس والله موجود وإن كانوا قليلين الآية قالت كده بالزبط يقول فلولا كان من القرون من قبلكم قلوا بقية حك بسيطة بس. أولو بقية يعملوا يا رب أولو بقية دولين هون عن المنكر لا يؤمنوا بقضية أعمق وأوسع ينهون عن الفساد في الأرض، فساد في الأرض، وأنا مسؤول عن الفساد في الأرض، الهند والصين واللي بيعملوه واللي بيعبد باقرة ولا اللي بيعبد بوذا صنم ولا اللي بياكل حشرات ولا أنا مسؤول والطغيان اللي في العالم وأنا مسؤول والخمر والميسر وأنا مسؤول والناس المعذبة وأنا مسؤول، فلو كان من القرون من قبلكم ألو بقية. شوية يفضلوا بس يا راجل فالبقية دول كلهم مشوا بقية الله في الناس اللي هي اللي فيهم البركة فلولا كان من القروني من قبلكم قلوا بقية ينهون عن الفساد في الارض الا قليل يرين بقى اللي طب عملت يا رب معاهم قال ممن انجينا منهم هم دول اللي نجيناه طب والبقية راحوا في المفرمة في المحرقه لان الله لم يعد الصالحين ولم يعد الملتزمين وإنما وعد الصالحين الملتزمين إذا قاموا بمهمات الدين عايزين أوضح من كده آيات يا إخواني؟ في شيء أوضح من هذا الوضوح المشرق يفضل إيه الإنسان من نفسه يجتزئ أو يدخر أو يختزن أو لا ينزل به في معترك الدين بعد ذلك بالله ماذا يبقى؟ ماذا يبقى؟ النص الذي بعده وأنا بتورب برضه في الشرح انا مش عايز اشرح انا عن نفسي اقول للناس واخلص ولذلك يعني على كل حال الله تبارك وتعالى يعني حتى في الحقيقة في النص الذي يتكلم عن الامة التي قبلنا امة بني اسرائيل انت عارف امة بني اسرائيل كان فيها رهبان ايه رأى كده اللي هي ايه رهبانية ان ما كتبناها عليهم هتلاقي فيها واكثرهم فاسقون فاسقون لي لا يقومون بمهمات الدين اسمع بقى الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام تحبوا لكم يا جماعة بني اسرائيل دول لما بقوا كويسين وصالحين وطيبين ومتدينين ايه اول حاجة دخلت عليهم فانقصت منهم وجرفتهم الى الفساد لدرجة أنهم أصبحوا ملعونين أينما ثقفوا ولدرجة أنهم ضربت عليهم الذلة وضربت عليهم المسكنة ولدرجة أنهم باءوا بغضب من الله ولدرجة أنهم كذا المغضوب عليهم ولدرجة ولدرجة يا وكانوا قويسين قبل كذا آه طبعا كان فيهم صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون الآية دي عن بني إسرائيل الله طب إيه اللي خلى الناس الحلوين قوي دول يوصلوا لناس وحشين قوي كذا فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم تحب أقول لكم تحب أعرفكم إيه أول نقص دخل عليهم وإيه أول حاجة إيه أول مؤشر ال الانهيار آه يا ريت لأن أصل ده يكون بالنسبة لنا أمة المسلمين نقطة مهمة لأن الرسول عليه السلام والسلام كان قد قال لهم أنت يا مسلمين هتمشوا زي ما مشوا بالظبط لتتبعون سنة ما من قبلكم هتمشوا زيهم بالظبط ضلالتهم وانحرافاتهم لا تتبعنا سنة من قبلكم شبرا بشبر وزراعا بذراع حتى لو أن أحدهم أو لو أنهم دخلوا جحر باب حاجة صغيرة قد كده جحر لا دخلتموه ورأوا يعني المصيبة أنا انحرف نفس انحرافاتهم فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم تحب أعرفك هو أول انحراف أول حاجة خالص أنا بقى متصور أول انحراف إلا الظهر يدنا تأخر شوية ولا حاجة يعني عقوق الوالدين كل دي كبائر كبائر طبعاً ما حد يعني عقوق الوالدين كبائر إنما تأخير الصلاة شو يسغيرين دي موضوع تاني برضو له خطورة بالغة ما فيش وقت إنما هيو يا رسول الله قل قال صلى الله عليه وسلم أول ما دخل النقص على بني إسرائيل ها أن الرجل منهم كان يقابل صاحبه أن الرجل منهم يلق كان يلقى الرجل فيراه على معصية يراه مقيما على معصية فيقول له يا فلان اتق الله ودع شو ينهى عن المنكر اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك مش حلال اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك طب كويس ما هو ناس كويسين أو فإذا فإذا اتق الله ودعم ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد معلش أنا الحقيقة أي حاجة بسيطة بتخليني أنا يعني ذهني بيروح فسامحوني لو حصل كده عرفوا أن في حد تتحرك حاجة كده يقوله في فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد وهو مقيم على معصيته أنا خلاص قلت له بطل تشرف خمره والنهاردة بيشر بطل تسب الدين والنهاردة بيسب الدين بطل كله ماشي ثم يلقاه من الغد فلا يمنع وهو مقيم على معصيته فلا يمنعه ذلك يعني ما قاله له من نهيا عن المنكر أهو عن المنكر أهو بس ده مش ده منهج استمرار أن يكون اليوم أكيله وشريبه وقعيده يقول له يلا نروح نتعشسه ونقعد وصحاب الدنيا ماشي المجتمع ماشي إحنا نقف احنا ماشي حالك وصحاب الدنيا ماشية لا الإسلام مش عايز كده عايز وقاف إنسان يقف على حدود الله الحافظون لحدود الله يقول بقية الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض وقال تعالى الحديث يقول لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان انبيائهم على لسان داوود وعيسى ابن مريم يا رب قال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر ففعلوه لبيس ما كانوا يفعلون لا يتناهون ما هم بينهم ما هم يسمعهم بينهم لا مش التناهي الكلام العادر ولذلك ايها الاخوة المسألة يعني الحقيقة مش مش هنستطيع ان احنا نوفيها اليوم حقها فانه لم يبقى لنا الا اقل من عشر دقائق وانا عندي فما عليش احنا على كل حال أنا اعطيكم بس نصين كمان ولا حاجة سريعا فإن الله سبحانه وتعالى أنتم تعرفون مسألة لا هنبتدي بقى إيه هنبتدي تبقى العملية سريعة مفيش داعي لهذا خلينا إن شاء الله نتكلم فيها الأسبوع القادم إنما بس تسمحوا لي أنا جالي الحقيقة في ثلاث نقاط عايز أذكرها بسرعة في هذه الدقائق التي بقيت النقطة الأولى أننا اليوم هو أول يوم من الأيام الثلاثة الشهرية اللي احنا مسنون لنا صيامها وتلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا نريد بل نعوذ بالله وأنا شخصيا في دعاء دائما أقول هذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك أن تكون الأيام عندي مثلها مثل بعضها وهي عندك ليست كذلك أو أن تكون الساعات عندي يعني يستوي الوقت وهو عند الله غير ذلك إذا جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت هذه الأيام الثلاثة أياما بيض الأيام الثلاثة البيض من كل شهر وسن لنا صيامها فأرجو أن تمر عليكم وهي كغيرها ولذلك من صام اليوم وأنا نبهت بالأمس فالحمد لله ومن لم يصم فليصبح صائما غدا وبعد غدا فإنه ضمأ والله والله ضمأ كما لو كنتم تفرشون به طريقكم يوم القيامة إلى الجنة إن شاء الله فأرجو يا إخواني فإن من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار بهذا اليوم فقط سبعين سنة كان ممكن أن تكون في, في, في النار دخلها فيدخل بها الجنة بهذا الصوم واحد ورجل جاءه صومه يوم القيامة فسقاه من العطش وقد أوشك حلقه أن ينقطع من شدة العطش لا حتى لو كنت شخص عادي حتى لو كنت مدخن، حتى لو كنت مقصر في الصلاة وهذا ليس معناه دفاع عن شيء إنما يا أخي امسك بشيء أنت مسلم أنت لازلت مسلما امسك بشيء بينك وبين الله عز وجل صوم يا إخوة قبل الحر ما يشتد لا يزال دو لطيفا أسأل الله أن يتقبل منه ومنكم يا رب العالمين. أما الحقيقة السؤالين اللي أنا تأخرت جدا فيه ومعادي يبدو عندي مشكلة كبيرة سؤال الأخ اللي بيقول أن أنا محتار جدا في شأن مسألة الطلاق إن إنه, هل أنه مسألة أنه لو أنا قلت الطلاق وما يقعش يعني لو قلت لزوجتي أنت طالق ولم يقع الطلاق فأنا مش هايز بقى يعني شيء تاني خلاص لو سمحت منفضل، فااا فااا ال من قال لزوجته أنت طالق، فااا فهو يعني آه كما أقول أيها الأخوة الفتوى التي حيرت الناس، الفتوى التي حيرت الناس وجعلتهم يلتبسون هو الفارق بين أن يقصد اللفظ، أن يقصد اللفظ وأن يقصد المعنى. اي انسان يقول لزوجته انت طالق تبقى وقعت بقى الطالق خلاص ما فيهاش كلام مش ما ت... يعني انت بقى تفاصيل بس بشرط ان يكون قد قصد ان يقول هذا ان يقصد اللفظ انما اذا كان مثلا في بيشتمها يقول لا انت وحشا انت كذا انت انت وافلت اللفظ وهو لم يكن اصلا على ذهنه ان يقول اللفظ هذا هو ما تعلقت به الفتوى انه لم يقصد اللفظ وانما من انفلت منه وهذا هو ما قالته الفتوى ان هذا لا يقع به الطلاق لانه ما قصد اللفظ نفسه انما اذا قال اللفظ سواء قصد المعنى او لم يقصد المعنى يقع الطلاق بدون تفاصيل وهو ده كلمة الاغلاق انه لم ينتبه الى انه ينطق بشيء ولذلك قال الفقهاء انه في هذه النقطة ان قول الله تعالى انما الاعمال بالنيات ان العمل هو التلفظ هو نوى ان ينطق ما نوى ان ينطق يقع الطلاق انت لا يقع اذا لم ينوي ان ينطق وانما هو مع مع تتابع الشتائم وانطاق اللفظ وهو ربنا لا يعي هو ده الفارق ومع ذلك فتاوى الطلاق لا تأخذوها من التلفزيون لا بد من فتوى مباشرة بينك وبين مفتيك مش ان تفسرها هو لك في حالتك انت الطلاق واقع غير واقع انما الفارق ان بين من لم يقصد اللفظ اصلا وبين من قصد اللفظ هذا هو الفارق اما النقطة الاخيرة التي تتعلق بالقرية الفاضلة التي فيها اه اه والله الحقيقة لو, لو أجبتهم الليلة ظلمتهم لو أجبتهم الليلة ظلمتهم ولذلك يعني أنا سأقف عند هذا الحد ومعليش سنعملين جاوبكم إن شاء الله المرة القادمة ونسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه برحمته يا أرحم الراحمين أيها الإخوة الأحباب قبل أن أنهي هذا اللقاء أرجو أن تعلموا أن الله عز وجل له في خلقه بقية من الصالحين لا يرضون إلا برضوان الله ولا يعيشون إلا إذا استشعروا أنهم يقتربون من الله تقلقهم معاصيهم وتقدم مضاجعهم ظنون أنهم يبعدون عن ربهم هؤلاء قوم قد يكون من القليلين ومن الأخفياء ولكنهم موجودون يبحثون عن رضوان الله وهؤلاء من رحمة الله أنه لا يخلو منهم جيل أبدا النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا يقول صلى الله عليه وسلم يعني في هذا الأمر بوضوح الحديث الذي يعني في كل خلف عدول يحمل هذا الأمر من كل خلف عدوله يعني أهل العدالة فيه فكل جيل كل خلف فيه أهل عدالة يحملونه أرجو أن نكون منهم أرجو أن تكون ونكون جميعا منهم أرجو أن نعمل من أجل أن نكون خارج هؤلاء فإن من هم خارج هؤلاء يستبدلهم الله يستبدل الله بهم يقصيهم ويأتي بغيرهم فلا نريد أن نكون ممن يلقيهم الله بعيدا عن الطريق ونسأل الله أن نلقي الله بيض الوجوه أنقياء القلوب صبيب الصحائف يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته